والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فسقناه الى بلد ميت فاحيينا بين الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فللله العزه جميعا إِنَّ الْإِنْسَانَ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يبور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 إن ذَلِكَ على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج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 ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور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 إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم, جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخلت الذين كفروا فكيف كان نكير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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجاره يرجون تجاره لن تنفور الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجارتا لن تبور لِيُوفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف, ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيِّبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ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 اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا